بسم الله الرحمن الرحيم والندم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينفق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد الخوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أبنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفاتما رؤه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يوشى ماذا والبصر وما طرا لقد رأ من آيات ربه الكبرى أَفَرَأَيْتُمُ الْلَاةَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِفَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْفَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ظِيْذَا إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ سَمَّيْتُمُهَا أن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 وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدٍ أَيَّذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَتَسْمِيَ الْأُمُّ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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَجْزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَتَنَبَّؤُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا الَّذِينَ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 أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر واذرة وذر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يدذاه الجزاء الأوفى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 وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ السِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمًا حُجُرًا مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَتَغَشَّاهَا مَا غشا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 وَإِنْ تُمَاسِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ